స్మిల్హ మహి అల్హ మహ వదర కే كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ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 اتْرَاوَنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالمُؤْتَفِكَاتُ بِالخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِم فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنَّ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ وهي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 فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمَّ قُرْآنٍ كِتَابِي إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِي فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ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 అగ్ అన్నీ మన్ని సుల్నిహీన సల్ في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم ها هنا حمي ولا طعام الا من لسليم لا ياكله الا الخاطئون فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول ما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزل من رب العالمين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 وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ منكم مكذبين وإنه لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ హీ سبح بسم ربك العظيم